الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا اله الا الله استووا استووا أ ق ي م و ا صفوفكم وتراصوا س د ا ل خ ل ل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ت ؤ خ ذ ن ا ربنا لا ت ؤ خ ذ ن ا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا و س و ع ه ا ل ن ا ما ل ا طاقة ل ن ا به ل ع ل و ع ن ا و ا غ ف ر ل ن ا و ا ر ح م ن ا أننا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر الله الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ر اسماء ل ل ي ا ل ل ي ا ك ن س ت ع ي ن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 يوحى إ ل ي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا, ولا يشرك بعباده ربه احدا الله أ ك ب ر السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله